ولو نشأ أولئك ريناكهم فلعرفتهم بصيماهم ولا تعرفن لهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.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 إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يأتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَاؤِمَتُمْ هَاؤُلَاءِ يَتُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الونيو انتم الفقراء باذن تذولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم